واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربا إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى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 أتقون رجلا أيقون ربي الله أتقون رجلا أيقون ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياكم كذبا فعليكم نبوة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 يوما تولون مدبرين يوما تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم وما يضل لله وما يضل لله فما له منها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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وقال فرعون يا غمان بن صرحا اللعل أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأبطل عائلة موسى فأبطل عائلة موسى وإن لأبوه كاذبا. وكذلك زين لفعون سعنه وصدّا عن السبيل وما كيد في العون إلا في تباب. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع